النصر لا تسقيه إلا دماغنا له الروح تهدى والدماغ تسير نل العليا سبيلا وهل لها سوى المجتدون المكرمات سبيل والنصر لا تسقيه الا دماء لو حطت الدماء وتسي تريدون للعليا سبيلا وهل لها سوى المكرمات سبيل والنصر لا تسقيه الا دماء لو حطت الدماء للعليا سبيلا وهلها سوى الموت المكرمات سبيل أولئك أستل قد على صرح مجدهم عظيم له عرض هناك أطول ترامت بهم نار اليهود كأنها لها عندهم دون الأنامق أولئك أستل قد على صرح مجدهم عظيم له عرض هناك وطول ترامت بهم نار اليهود كأنها لها عندهم دون الأنامق هو النصر لا تسقيه إلا دماغ له الروح قدى تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيلا هو لا تسقيه إلا دماغا له الروح تهدى والدماغ تسير للعليا سبيلا وهلها سوى الموت المكرمات سبيلا